فخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الثاعة آتية أكاد أخفيها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 كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك إِذْ أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 أي يفرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إننا قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولّى. إننا قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولّى. قال فما ربك يا موسى؟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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى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 قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خف تم موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلق ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى السحرة سجدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أادنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصليذنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لَا يموت فِيهَا وَلَا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسام لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم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 ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضاه قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا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 افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني واطيعوا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 وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه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 وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بَعْضُكُمْ إِلَى عِشْرَةٍ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقًا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 قال رب لما حشرتني أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراق السوي ومن اهتدى